بسم الله فعندما نسأله قوله تعالى تحسبهم أيقاظا وهم رقود ما سبب هذا أن الله قال لمن يخاطبه سواء كان نبينا محمدا أو من يصرح الخطاب تحسبهم أيقاظا نعم كونهم مفتحا أعينهم قال الله تحسبهم أيقاظا وقيله لكثرة تقلبهم تحسبهم أيقاظا فإن الذي يدخل عليهم يظنهم أيقاظا لأن العين متفتحة أو مفتحة يظنهم أيقاظا لكثرة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فيظنهم أنهم ليس برقود بل هم أيقاظ وهم قد استغرقوا في النوم جدا وطال نومهم وع ذلك حفظهم الله سبحانه وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال عندما من ما أسمى بتقليب نعم لألا تأكلهم الأرض ونقلبهم فإنهم لو استقروا على جهة معينة أكلتهم الأرض فقلبهم الله على الجهتين ذات اليمين وذات الشمال حفظاً لهم من أكل الأرض لهم وهذا شيء عظيم وهذه رعاية عظيمة لأصحاب الكهف إذ يقلبون هذا التقنيب لأجل الحفظ والله قادر على كل شيء أن يحفظه من غير تقنيب ولكن قد جعل لكل شيء سببه أحسنته قولوا وكلبهم باصة ذراعيه ما معنى باصة أي ما ذراعيه أحسنته وقوله بالوسيد ما معنى الوسيد نعم على فناء الباب باب الغار وعنى عتبت باب الغار وقيل قيل الصعيد والتراب وكلبهم باصة دراعيه بالوسيد بالصعيد وازننوا معنا والتراب الصعيد هو التراب وهو باصة يديه على ذلك التراب وعلى ذلك الصعيد ويحرس أولئك الله أعلم كان ينام أم لا هذه آية عظيمة بقي الكلب هذه السنوات العديدة المديدة وأعمار الكلاب والحيوانات قصيرة ما تطول مدة عمالهم كالإنسان ربما يجلس الستين والمئة أما الكلاب والحيوانات ما تطول عمارهم وهذا بقي على هذا الحال فعندما نسأل السؤال النحوية وكلبهم باصة دراعيه معلوم أن باصة اسم فاعل واسم الفاعل من القاعدة التي في في النغة العربية لا يعمل في المضي وهنا قد عمله ونصب دراعيه نعم أنه عمل لأن المقصود به حكاية الحال فتنزيل ما مضى منزلة الحال وهذا في شيء من البلاغة فيصوره كأنه حاصل الآن ويريد من يخاطب وتصور هذا الشيء العظيم الذي حصل لأصحاب الكهف وكلبهم باصة ذراعيه لتنزيل الماضي منزلة الحان ولأجل حكاية الحال عاملة وإلى لا يجوز أن يعمل عند جمهور البصريين أن يعمل في المضيء فيقال ضارب أو هذا ضارب زيدا أمسي ضارب زيدا أمسي لا يصمح بل تجب الإضافة ضارب زيد أمسي وأما العمل فلا يعمل في المضيء، لكن هنا قصد حكاية الحال، ومن النحاء من يعمله مطلقاً في جميع الأزمن الثلاثة، الحال والاستقبال والمضيق يعمل مطلقاً اسم الفاعل، ولا يقيد بزمن دون زمن، وهذا عليه جماعة من حول النحو من أهل القوفة، قولوا لو اطلعت عليهم عند من أي لو نظرت إليهم لو اطلعت عليهم لو نظرت إليهم أيها المخاطب أو لو نظرت إليهم يا محمد وهم على تلك الحال لوليت منهم أي لفررت منهم خوفا رعبا وسبب الرعب ما هو ما هو سبب الرعب نعم على قولين قيل الهيبة التي جعلها الله سبحانه وألبسهم إياها حتى لا يدنوا منهم أحد ويؤذيهم وهذا هو الراجح نعم لما تقدم من العلل نعم أحسنته وقيلني طول المكث واختلاف الهيئة في الأطفار والأشعار وغي ذلك وعظم الأجرام فإنهم لما طال مكثهم طالت مدتهم في الغار. اختلفت هيئتهم فطانت اظفارهم وشعورهم وعظمه اجرامهم فقال الله لو اطلعت عليهم لو منهم فرارا ولم نئت منهم رعبه والصحيح هو الاول ان الله جعل لهم هيبه والبسهم هيبه فلا يدنو منهم احد يخاف حتى لا تحصل لهم اديه والدليل على ذلك ما تقدم من العلل انهم خرجوا بورقهم للشراء ولم يخف منهم الناس وإنما استغربوا العملة التي بأيديهم هذه ما لها, ما لها محل كما يقال العراب ما تستعمل عندنا فظنوا أن معهم كنز وقعوا عليه وأما الهيئة ما أخوا وفتهم الهيئة نفس الهيئة وهكذا ما استغرب بعضهم بعضا لما استغربوا من الكهف ومن النوم ما استغرب بعضهم بعضا فلو كانت تغيرت الهيئة لنظر أحدهم إلى الآخر يقول إيش هذا وخاف منه ربما لكن لا وأيضا قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم يدل على أنها ظنوا أن فترة زمنية قصيرة ما يتغير فيها الإنسان هذه الفترة الزمنية وليس هناك تغير فالسيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فهذه علا تدل على أن الهيئة لم تتغير لا بطول أشعار ولا أظفار ولا عظم أجرام بل على ما هي عليه. ولكن الله البسهم لباس الهيبة فمن دنى منهم خاف وامتلأ قلبه رعبا منهم حفاظا عليهم من الأذى فيا من آية في أهل الكهف فيا لها من آية عظيمة الله احفظ الله يحفظك من أجمل الأمثلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك قصة أصحاب الكهف وهم في زمن غربة شديد أنا ذاك قبل في بالكهف قومهم على خلاف مرضات الله على الشرك بالله بل على قهر وكسر الناس على هذا الشيء وقصر الناس عليه على قهر الناس على الذبح للطاغيت على عبادة غير الله ففروا بدينه, بدينه من الكهف ولجأوا إلى الكهف وحفظهم الله سبحانه وتعالى لأنهم خرجوا من أجله وتركوا قومهم وأهلهم من أجله ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه عوضهم الله الإيمان عوضهم الله الأمن والأمان في ذلك الغار استراحوا قال رحمه الله قوله تعانى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا, ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم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 وأنمناهم في الكهف تلك النوم الطويلة العظيمة وحفظنا أجسادهم على طول الزمان بعثناهم إلى قومهم وبعثناهم وأخرجناهم من الغار وجعلنا بعثهم آية أخرى أيضاً وكذلك جعلنا البعث أيضاً كما جعلنا ما تقدم من تلك الكرامات العظيمة والنوم الطويلة والمكث من الكهف والحفظ للأجساد كذلك أيضاً في البعث جعلنا فيه آية عظيمة كما قال ذلك الزجاج والزمخشري وهذا قول لا شك تناسق مع الآية وكذلك بعثناهم نحن فعلنا فيه ما تقدم في النوم وحفظناهم من أكل الأرض لهم كذلك أيضا بعثناهم وجعلنا في بعثهم آية من الآيات وفيه تذكير للعباد بقدرة الله سبحانه وتعالى عن الإماتة والبعث جميعا والله قادر عن الإماتة وقادر على البعث أيضاً وقادر على النشور بعد الموت فهذه الآية فيها تذكير للأمة فيها تذكير للناس على الإماتة وعلى البعث أيضاً الله يميتك ويبعثك كما فعل في أهل الكهف أنامهم هذه النومة ثم بعثهم وهكذا أيضاً البعث والنشور بعد الموت فإن الله يميتك ويخرجك مرة ثانية ويبعثك من تلك الأرض ومن بطنها سبحانه وتعالى سراعاً إليه جل وعنى فهذا من باب التذكير للعباد بقدرة الله سبحانه على الإماتة وعلى البعث وعلى النشور ثم ذكر سبحانه ما بعده ذكر العلة التي من أجلها بعثهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أن يسأل بعضهم بعضا فيقفوا بعد ذلك على انكشاف وظهور القدرة الباهرة العظيمة لله سبحانه وتعالى وكذلك بعثناهم لهذه العلة ولأجل هذا الأمر ليتساءلوا بينهم فيسأل بعضهم بعضا فينكشف ويظهر لهم قدرة الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير فاللام على بابها وأنها حرف تعليل حرف يدل على السببية وقيل اللام للصيرورة فإن البعث أو فإن البعث ليس لأجل التساؤل وإنما صار الأمر لهذا وآل الأمر لهذا والصحيح الأول وأننا لا نخرج اللام عن بابها ما أمكن فهي للتعليل وكذلك بعثناهم لاجل أن يتساءلوا بينهم ويظهر بهذا التساؤل قدرة الله الباهرة العظيمة الذي هو على كل شيء قدير وقيل ليس على بابها بل خرجت من بابها فهي للصيرورة لأن البعث ليس للتساؤل كما قاله من عطية والصحيح أن البعث لأجل التساؤل من أجل الحكمة التي تقدمت الإشارة إليها فينكشف لهم ما ينكشف ومما يبهرهم من عظم قدرته سبحانه وتعالى هذا هو الصحيح والله علم. وليس معنى هذا أننا إذا قلنا للعلّة أنه ما هناك علّة الأخرى وأن هذا المقتصر عليه لأجل التساؤل لا ليس هذا فالصحيح أن على بابها من السببية والاقتصار على العلّة المذكورة وهي التساؤل لا ينفي غيرها وهناك أيضاً أشياء أخرى وحكم في بعثهم، فذكر هذه العلة لا يدن عن اقتصار، وأنه ليس هناك علاً أخرى في بعثهم، لكن الله نص على هذه العلة ليتساءلوا بينهم، وهناك أمور أخرى ربما غير هذا الذي ذكر، فذكر العلة التي ذكرت وهي التساءل لا ينفي غيرها، ليتساءلوا بينهم هناك أشياء أخرى، قال غائل منهم، هذا تفسير، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فالتفسير بعد إجمال تفسير للجملة المتقدمة ليتساءلوا بينهم قال قائن منهم قيل كبيرهم هو الذي قال ذلك وقيل غير ذلك فالحاصل واحد منهم سأل فقال لأصحابه كم لبثتم من أصحاب الكهف الذين هم في الكهف بعد أن بعثهم الله سبحانه وإيقظهم من رقدتهم ونومهم تساءلوا بينهم والسؤال الذي طرحوه ذاك إجبال, إجبال قال إجبال هذا تفصيل قال قائل منهم كم لبثهم هذا تفسير ليتساءلوا بينهم فسألهم واحد منهم كم لبثهم لما استغرب الحال تلك واستغرب الأمر واستيقظوا بعد ذلك كم لبثنا يا جماعة فسألهم وطرح هذا السؤال فاختلفوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فقيل أوهل أن التفصيل أي بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا وقيل الشك. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أجابوا بهذا السؤال فالله قالوا أدخلهم غدوة وأخرجهم آخر النهار فظنوا أنهم لبثوا يوما ظنوا أنهم لبثوا يوما لما رأوا الشمس يعني لا زالت أو قد غربت ظنوا أنهم قد غربت الشمس فقالوا لبثنا يوما أولا فلما نظروا إليه فإذا لا زالت موجودة أو بعض يوم فشكوا في اللبث ما ندني نبثنا يوما أو بعض يوم فأو على هذا للشك قالوا نبثنا يوما أو بعض يوم أو للشك فقال بعض أهل التفسير بل أكثر أهل التفسير أنهم استيقظوا من نومهم والله قد أدخلهم الكهف قدوة وأخرجهم في آخر النهار فلما استيقظوا مباشرة قالوا نبثنا يوما ظنوا أن الشمس نضغربت فلما نظروا بعد ذلك وإذا بالشمس لم تغرب أو بعض يوم فالشك بعد في اللبث. اللبث يوم أو بعض يوم ما درينا نحن ظننا الشمس غربت وإذا بها موجودة أو بعض يوم فالسدرك ذلك أو يقول الشك وقيل أول التفصيل أي أن بعضهم قال لبثنا يوما ممن سئل هذا السؤال كم نبثهم والبعض الآخر أجاب بجواب غير ذلك الجواب لبثنا بعض يوم وهذا ما هو بعيد أنها للتفصيل لجوابهم الذي قد تقدم معنا لبثتم قالوا هذا اجمال ثم فصله لبسنا يوما طائفه قالت وطائفه اخرى قالت كما قال الله عن يهود النصارى قالوا كونوا يهودا أو نصارى فقوله قال إجمال للقول ثم فصل بعد ذلك قول كل طائفة فقالت اليهود كونوا يهودا وقالت النصارى كونوا نصارى وليس كل الفريقين قالوا كونوا يهودا ونصارى لا فاليهود يريدون الناس يهودا والنصارة يريدون الناس نصارى فقالوا هودا أو كونوا هودا أو نصارى هذا تفصيل لما من تقدم من لها نصارى فإنها أجملت بقوله قالوا ثم فصلها فاليهود قالت كونوا هودا والنصارى قالت كونوا نصارى وليس معنى ذلك أن النصارى يريدون أن نكون يهودا أو نصارى واليهود يريدون أن نكون يهودا أو نصارى بل كل واحد يريدون أن نكون معا لكن أجمل القول ثم فصلة وهكذا هنا قالوا هذا الإجمال ثم ذكر مقولة كل طائفة من أجاب لبثنا يوما هذا مقول طائفة أو بعض يوم طائفة أخرى وهذا قول جيد كما في الآية المتقدمة فعليه أول التفصيل لاختلاف في الجواب أو للشك لترددهم ما دروا لبثوا يوما أو بعض يوم كلا القولين قوي ثم أجابهم بعضهم وقيل هو السائل وأننا نشتغل بشأننا وبما هو أفضل لنا أما هذا ما هو نافع فنشتغل بما هو أنفع لنا فقال ربكم أعلموا بما لبثتم أنتم ما تعلمون كم لبثتم الله هو الذي يعلم بلبثكم هذا قاله لهم يمليخ على قول وقيل كبيرهم هو الذي قال لهم هذا الشيء انشغلوا بما هو أهم لكم أنكم يبعثوا واحد ينظروا لنا طعام نحن نحتاج إلى طعام لا داعي الخلاف بيننا نبثنا يوما أو بعض يوم أو لهذا الشك شكينا في هذا السهل هذا كل ما هو بظائر لنا سواء لبثنا يوما أو بعد نحتاج إلى ما هو أهم فننظر من يأتنان بالطعام نحن في جوع الآن واستيقظنا ونحن على هذا الهيئة وعلى هذا الحال حال جائع فنحتاج أن ننظر إلى ما هو أهم من أحوالنا أما نجلس نختلف لبثنا يوما أو بعض يوم ويحصل خلاف فانظر إلى ما هو أهم لكم فقال لهم هذا الناصح منهم وهو السائل ربكم أعلموا بما لبثهم أما أنتم ما لكم علم بهذا فالله سبحانه أعلم بما لبثتم فانظروا ما هو أنفع لكم فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً هذا الذي نحتاجه نحن أما لبثنا يومنا وبعض يوم يضيع الوقت ولا نستفيد من هذا الخلاف يومنا وبعض يوم نحن نحتاج إلى أكل الآن فعندنا جوع قد حصل بسبب طول المدة أو هذا المكث الذي مكثنا فنحتاج إلى شيء أهم فانظر لنا واحد منه يذهب للسوق ويأخذ هذا الورق وهي الفضة التي تعامل بها العملة وينظر لنا طعاما أزكى طعاما قيل أزكى طعاما أي أزكى طعام أهلها أطيب طعاما وقيل أنه أحل مقسبا وقيل أرخى الصعرا هذه أقوال فلينظر أيها أزكى طعاما لأهل تلك البلاد ولأهل المدينة التي سنرسله إليها ينظر أزكى طعاما فقيل أزكى طعاما أطيب طعاما ينظره لنا ويشتريه وقيل أزكى طعاما أحل مكسبا فهم أهل ورع وقيل أزكى طعاما أي أرخى الصعرا فيذهب وينظرنا طعام ونأكله وقال ابن عباس أحل وأطهر دبيحة فإن قومهم كانوا يدبحون لغير الله فظنوا أن الحال علمه عليه وأن أولئك المشركين بقياج الدقيانوس علامهم عليه فيذهب وينظر لنا أحل طعاما وأطهر دبيحة فما يشتري كل ما وجد لكن يشتري من يتحرأ من أهل المدينة ممن يذبح لله سبحانه وتعالى ويعرض عن أولئك الذين يشركون فظلوا أن الحال في المدينة على ما هو عليه ولزال الناس على الشرك ودقيانوس يقهرهم للدبح للطاغيت فيخرج هذا وينظر لنا أزكى طعاما أطهر طعاما أحل دبيحة ونأكل ما ذبح سبحانه وتعالى قال فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِورِقِكُمْ هذه إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَسْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ برزق منه أي برزق بدل الورق الذي يدفعه فمن هنا للبدل برزق منه أي من هذا الورق يأتي بدله بطعام فمن تستعمل نغة العرب للبدل وهنا كذلك فقول برزق منه أي بدل من هذا الورق يأتي برزق أي بطعام يشتري فهي المبادلة فليأتكم برزق منه ضمير يعود عليه شيء أي من بدل من الورق أحسنته بدل من هذا الورق الذي سنرسله به يأتي برزق بدل منه فليأتكم برزق منه وليتلطف إذا خرج ينظر يمين وشمال ويترقب ويتلطف حتى لا يشعر أحد به ولا يشعر أحداً به فيعرفوننا ويؤذوننا فلا زالوا خائفين من دقيانوس المجرم الذي كان يؤذي الناس ويرغمه على الدبح للطواغيت فإذا خرج فلينظر ويتلطف ولا يشعر أحداً بنا فإنهم لو وقفوا علينا وأدركون آذونا فيخرج على هذه الهيئة وينظر يمين وشمال ولا أحد يعرفه ولا أحد يعلم به مساكين لا زالوا في خوف ودعو من أولئك المجرمين وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فالحاصل هذه بصة غريبة نومهم في الكهف ومكتهم في الكهف آية وبعثهم بعد ذلك آية من آيات الله وكذلك بعثناهم كما أنمناهم وجعلنا آية وكذلك أيضا في بعثهم آية وبعثناهم لهذه العلة ليتساءلوا بينهم وقيل الله من الصيرورة لأن البعث ليس للتساؤل والصحيح أنها للعلة وأنها على بابها على بابها من السببية والاقتصار على علة التساؤل لا ينفي غيرها ثم بعد ذلك فسر ما تساءلوا به قال قائل منهم إلى آخره قال رحمه الله قوله تعالى هل أكملنا يا أخوان رأى كأننا ما أكملنا ما بغي ما تقدم نكمل إن شاء الله ثم قال السد رحمه الله عند قوره بالوسيد نقرأ من هنا إن شاء الله ما حال هذا الأثر ليس في الجنة شيء من الدواب سوى كلب أصحاب الكهف وحمار بالعام عند من هذا مر معنى سنقرأ بعده هم أنتم تراجعوا كأنكم نعم الإسرائيليات قالوا خالب المعدان الله أعلم ليس في الجنة شيء من الدواب سوى كلب أصحاب الكهف وحمار بالعام الله أعلم نعم له يريد من دواب الدنيا ليس فيها شيء وأما من الحيوانات التي جعلها الله في الآخرة ففيها الطير وفيها ما تشتهي الأنفس لكن دواب الدنيا هل تيدخل منها شيء؟ الجنة هذا يحتاج دليل. وما ذكر عن خالد ما نعلمه وأما هناك دواب أخرى يتمتع بها أهل الجنة من الطير وغير ذلك فالله على كل شيء قدير ومن كبد الحوت أيضا لعن الحوت موجود لكن ما عندنا دليل وأول طعامهم كبد الحوت يأكلونه ويتلذدون بها لكن هل الحوت موجود نفسه؟ الله أعلم والأصل أنها تستخرج منه فالحاصل ما عندنا برهان على شيء من الدواب الدواب الدنيا أنها تدخل الجنة ما عندنا شيء قال قوله تعالى بالوسيد قال مجاهد والضحاك والوسيد فناء الكهف وقال عطاء الوسيد عتبة الباب وقال السدي الوسيد الباب وهو رواية عن عكر معنى ابن عباس فإن غيل لم يكن للكهف بابٌ ولا عتبه كيف قال هنا الوسيد الباب أو عتبة الباب والكهف ليس له باب هذا إراد وسيئة الجواب فإن غيل لم يكن للكهف بابٌ ولا عتبه غيل معنى موضع الباب والعتبه هذا جواب سهل وجيد أن المقصود موضع الباب والعتبه فهو باص الزراعي بهذا الموضع لو وجد باب أو عتبة سيكون على هذا الذي ذكر لكن ما فيه للكهف قيل معناه موضع الباب العتبة كان الكلب قد بسط زراعيه وجعل وجهه عليهم الله أعلم قال السدي كان أصحاب الكهف إذا انقلبوا انقلب الكهف معهم الله علم ما معنى خبر إلا عن أصحاب الكهف أما الكلف عندنا وكلبهم باصط ذراعي أما التقلب فلم يذكر فيه قال السدي كان أصحاب الكهف إذا انقلبوا انغلب الكلب, الكلب معهم وإذا انقلبوا اليمين كسر الكلب أذنه اليمنى الله أعلم أهلاً من إسرائيليات ورقد عليها وإذا انقلبوا إلى الشمال كسر أذنه اليسرى ورقد عليها قولوا تعالى لو اطلعت عليهم يا محمد محتمل أن الخطاب لرسوله أو لكل من يصلح له الكتاب لو اطلع عليهم قولوا تعالى لو اطلعت عليهم يا محمد لو وليت منهم فرارا لما ألبسهم الله من الهيبة حتى لا يصل لهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله تعالى, فيوقظهم الله تعالى من رغدتهم حتى يبلغا فيوقظهم فينقضهم الله تعالى من رغدتهم قوله تعالى ولم لئت ولم لئت منهم رعبا خوفا قرى أهل الحجاز بتشديد اللام والآخرون بتخفي كما هو موجود عندنا واختلفوا في أن الرعب كان لماذا قيل من وحشة المكان أي ما هو السبب كان لماذا ما هو السبب عندما نسأله وهو الآن مر معي وذكرته عندما نسأله من النحاء أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام وناتقى بعد الفعل العامل فيها الذي له عمل وتعلق بها وهنا قال كان لماذا فدخل عليها كان فخرجت عن صدر الصدارة أو عن الصدارة في الكلام فسبقها الفعل الذي له تعلق بها وعمل فيها فعند من, عند من يخلصنا من هذا الإشكال؟ في كون أسماء للسفهام ما يقال كان ماذا أو كان لماذا وإنما يقال ماذا كان كما تقول من ضربك ولا تقول ضربك من فتؤخر اسم للسفهام عن الفعل وإنما تقدمه عن الفعل وهنا قد تأخر عن الفعل فما الجواب ها ما لكم هاي نور هاي شي محتاج نظارة إذا نشوف لنا نحوي إذا باسم أمعاد عندك يا أخي كيف لا ماشي دلم جارة فضل نعم ماذا مستثنى من أدوات الاستفهام ماذا مستثنى من أدوات الاستفهام فلا بس تؤخر عن الفعل العامل فيها كان ماذا ما فيه مانع أما غيرها فلا لا يؤخر أحسنت وأما بالنسبة لدخول حرف الجر فحرف الجر مع المجرور كالشيء واحد. فلا يخرج الاستفهام عن الصدارة إذا سبق لمن هذا, لمن هذا لا يقال حرف الجر يظن قبلها لا حرف الجر, الجر مع المجرور كالشيء الواحد لكن إشكال هنا كان لماذا أو كان ماذا فتأخر اسم الاستفهام لا يجوز فله الصدارة في الكلام واستثنى النحاة ماذا؟ وقد سمع ذلك عن العرب فاستثنوها قال واختلفوا في أن الرعب كان لماذا؟ قيل من وحشة المكان وقال الكنبني أن عينهم كانت مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم نيام وقيل لكثرة شعورهم وطول أظهارهم ولتقلبهم من غير حس ولا إشعار وقد سمعت أن الأول هو الأقرب أن سبب الرعب ما جعل الله سبحانه وتعالى البسه من الهيبة حتى لا يصل إليهم أحد هذا هو سبب الرعب قال وقيل إن الله تعالى منعهم بالرعب لألا يراهم أحد هذا القول ورؤيا عن سعيد بن جمبير عن ابن عباس قال غزونا مع معاوية نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف فقال معاوية لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال ابن عباس رضي الله عنهم لقد منع ذلك من هو خير منك فقال لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا فبعث معاوية ناسا فقال اذهبوا فانظروا فلماذا دخلوا اذهبوا فانظروا فلما دخلوا الكهف فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم الله أعلم وهم لم يجعل الكهف لهم مكان للدفن وقبروا فيه الخرجوا واختلف أقوامهم كيف يفعلون بقبرهم هذا ابن علي بنيان ولا كيف يصنعونه وهم ليسوا في الكهف فقد خرجوا منه والله أعلم بهذا ولعلهم أرادوا أن يروا الكهف الذي دخلوه حتى الكهف منعوا منهما استطاعوا بعد خروجهم منه فإنهم خرجوا من الكهف يقينا ومن عندنا دليل عنهما عادوا إليه مرة أخرى ودفنوا فيه قال قولوا تعالى بل الدليل يدل على خلافه قولوا تعالى وكذلك بعثناهم أي كما أنمناهم في الكهف وحفظنا أجسادهم من البلاء على طول الزمان البلاء بالكسر على طول الزمان فكذلك بعثناه من النومة التي تشبه الموت ليتساءلوا بينهم ليسأل بعضهم بعضا واللام فيه لام العاقبة الصحيح أنها لام التعليم لام التعليل وليست لام العاقبة والصيرورة العاقبة والصيرورة بمعنى شيء واحد والصحيح أنها للتعليل ولا نخرجها عن بابها وكونها للتعليل الذي ذكره والتساءل لا ينفي غير هذا الذي ذكره ليس في غيره ليس المقصود الحصر القصر بعثوا من أجل هذا الأمر حتى يقال ما قال ابن عطية أن البعث ليس للتساؤل بل البعث للتساؤل لما في ذلك من انكشاف ظهور القدرة الباهرة الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله فلا نخرج شيء بابه إن بدليل ليتساءل وليتساءل البعث ولم يقصد, يقصد الحصر في هذا فقط قال رحمه الله كما أنمناهم في الكهف وحفظنا جسادهم من البلاء على طول الزمان فكذلك بعثناهم من النومة التي تشبه الموت ليتساءلوا بينهم أي كانت عاقبتهم هذا وصيررتهم إلى هذا الشيء فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فما التقطوا لأجل يكون عدوا وحزنا فهذه لام الصيرورة ولا شك ولا من العاقبة هم التقطوا ليكون قرة عين وإبن لهم ينفعهم ما كان عدوا وحزنا لفرعون هذه لام تصير ولا شك لأن خلاف فعل الفاعل وهذه لا تكون الا في حق العباد الذين لا يعلمون العاقبة والمآل اما في حق الله فلا يصلح ان تدخل لام العاقبه الذي هو بكل شيء عليم وبمآل الأمور سبحانه وتعالى خبير قال رحمه الله وكان نيك بعثناهم من النوم التي تشبه الموت ليتساءلوا بينهم ليسان بعضهم بعضا واللام فيه لام العاقبه لأنهم لم يبعثوا السؤال بل له ولغيره من الحكم التي جعلها الله سبحانه وتعالى إلهنا سبحانه الله وحمده لا إله إلا الله